بسم الله الرحمن الرحيم يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم الله <تصفيق> إن الحمد لله محمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على عبده ونبيه وصفيه من خلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيسرني في هذا المسجد المبارك أن ألتقي بإخواني الذين تجمعني بهم رابطة الإيمان في حديث ولقاء معهم بعنوان مخلصا له الدين أتناول من خلال هذا العنوان أهمية الإخلاص وذكر بعض العلامات التي يتحقق بها الإنسان أنه سلك طريق الإخلاص وأذكر فيها بعض الصور الرائعة للإخلاص عند السلف الصالح ثم أعرج على ذكر بعض المسالك الخفية المنافية للإخلاص ثم أشير إلى صعوبة الإخلاص ولكن لكل صعب تسهيل فأعرج بعد ذلك على الأمور المعينة على التحقق بالإخلاص والتخلص من الرياء ثم أختم هذه المحاضرة بالتنبيه على بعض الأمور وبعض المزالق في هذا الباب. أيها الأخوة فتاة رائعة الجمال حسناء رشيقة القوام جمعت الحسن من أطرافه يتسابق إليها الخطان ويشمر إليها الراغبون وتبذل الأموال الكثيرة للحصول عليها والتطلع لموافقتها تلك الفتاة الحسناء. أرأيتم لو أنها خرجت روحها إلى بارئها فلم يبق منها إلا ذلك الجسد المفعم بالجمال والرشاقة والزينة لكن الروح قد خرجت منها، ولم يبق لتلك الروح أثر في ذلك الجسد. فماذا عسى أن تكون حال تلك المرأة؟ وماذا يكون حال أولئك الخطاب المتنافسين للحصول عليها؟ هل يستمر الطلب عليها؟ وهل تبقى قيمتها ووزنها وثقلها كحالها قبل خروج روحها؟ الجواب معلوم للكمين مثلا آخر مدينة كبيرة واسعة الأرجاء قد وضعت فيها جميع أسباب التقدم والرقي وضعت فيها المصانع التي جهزت بأفضل المعدات والآلات ووضعت في تلك المدينة الفلل الواسعة الجميلة وسلكت فيها الكهرباء وضعت فيها الأجهزة الكهربائية ما قيمة هذه المدينة إذا لم يوصل إليها التيار الكهربائي لا شك أنه لا قيمة لتلك المدينة لا قيمة لتلك المصانع العظيمة والآلات الضخمة إذا لم يصل إليها التيار الكهربائي الذي يشغلها ويشحنها، ولا قيمه لما حلّيت به المدينة من أشياء تجميلية تخضع للاضاءه بالكهرباء إذا لم يصل إليها التيار الكهربائي، وهكذا أيها الأخوة الاعمال الصالحة والمشاريع الخيرية والمناشط الدعوية وكل عمل يعمله الإنسان يعمله الفرد، تعمله الجماعة لا قيمة له ولا وزن إذا, خلت. إذا خل من لبه وروحه وهو الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل بهذا العلم إن الإخلاص هو لب الأعمال وروحها هو تيارها وأما الأعمال بدونه فأجسام لا قيمة لها. فهل يترى أعمالنا ومشروعاتنا وأمورنا التي نقدمها قد اقترن بها ذلك الأمر وحصلت فيها تلك الروح أم أنها تجردت منها وأصبحت أعمالا بلا أرواح لا شك يوجد هذا وذاك ما المراد بالإخلاص أيها تعددت عبارات السلف في تحديد المراد بالإخلاص لكن اختلاف العبارات اختلاف عبارات السلف إنما هو اختلاف اللفظي وأما المعنى فهي مشتركة فيه وخلاصة ما ذكره السلف في تحديد مفهوم الإخلاص هو أن تكون أفعال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة مرادا بها وجه الله عز وجل لا يريد بها العبد حظا من حظوظ الدنيا ولا يلتمس بها محمده ولا يهرب بها من مذمه فتكون اعماله اقواله عباداته مشاريعه التي يقوم بها جهوده التي يبذلها مقصودا بها وجه الله عز وجل والدار الاخر فهو لا يلتمس بها ثناء الناس ولا ان تشير اليه الارصاد ولا أن يتصدر المجالس ولا أن يحصل على شيء من حضوظ الدنيا واوساخها وإنما يريد مرضات الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن الإخلاص شريف إن الاخلاص له ثمرات وفوائد وعوائد تعود على العبد. في دنياه وأفره تعود على عمله تعود على جهده ودعوته وعلى قدر تحقيقه للإخلاص يحصل له نصيبه من تلك الثمرات وتلك الفوائد فأولاً الاخلاص شرط لقبول العمل فإن العمل لا يصح إلا بتحقق شرطين رئيسيين الأول الإخلاص للمعبود والثاني المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم بان يكون عمل العبد موافقا لما جاء به الشر فالاخلاص هو روح العمل ولبه فلا يقبل الله تعالى عملا خلا من الاخلاص ولهذا يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشركة من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي لفظ عند ابن ماجه باسناد صحيح فأنا منه بري وهو للذي أشرك فالله تعالى لا يقبل الشركاء كل عمل أشرك فيه العبد مع الله غيره وقصد قصدا آخر غير إرادة وجه الله عز وجل فإن هذا العمل حابط ولا يقبله الله عز وجل وكله للذي اشرك وروى النسائي في سننه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه وابتغي به وجه فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو مردود على فاعله سأل نفسك ماذا تريد بذلك العمل ماذا تريد بذلك القول ماذا تريد بتلك النفقة ماذا تريد بتلك الخدمة ماذا تريد بذلك المجهود إن كنت تريد به وجه الله فأبشر بالقفض وإلا فاعلم أنه مردود عليك إن تحصيل أجل المطهر وأعظم الغايات وهو دخول الجنات والنجاة من النار لا يحصل ولا يتحقق إلا بالإخلاص اسمع إلى قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إلى أن قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة فحصول الجنة والنجات من النار إنما يتحقق بالإخلاص وقال الله عز وجل في سورة الصفات إلا عباد الله المخلصين بكسر اللام في قراءة للآية إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك في قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فالنجاة من النار ودخول الجنان لا يتحقق إلا بالإخلاص ومن المعلوم أن دخول الجنان والنجاة من النار هو أجل المطالب وأعظم الغايات وهو الذي يسابق إليه المسابقون ويشمر إليه المشمرون بل إنه عند فقد الإخلاص مع رد عمله وعدم قبول عمله الذي عمل هو متعرض للعقوبة على ذلك العمل الذي عمله لا يريد به وجه الله فتصور انسانا يعمل عملا صالحا من حيث صورته وظاهره فيرد عليه ذلك العمل بل ويعاقب عليه بل ويعاقب عليه وتلك والله من أعظم من أعظم, من أعظم الخسائف وأكبر الندامات وأعظم الخذلان أن يعمل الإنسان عملا صالح يقوم بمشروع من مشاريع الخير يفعل قربة ثم تكون النتيجة أن ترد عليه بل ويعاقب عليه واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد أي قتل في المعركة فأتي به فعرفه نعمه فعرضه. قال فعرف فما عملت فيه قال قاتلت فيك حتى استشهد فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال كما عملت فيه قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقول الله له كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه من صنوح المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا انفقت فيها فيقول الله له كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار أيها الأخوة أولئك الثلاثة أليس من حيث الصورة والظاهر هم خير البشر؟ هذا رجل يخوض المعركة يخوض, يخوض الجهاد ميدان الجهاد جهاد الكفار والمنافقين ثم يقتل مخلفا وراءه أهله وماله ودنياه ومع ذلك لما خلى عمله من لبه وروحه والإخلاص رد عليه ذلك العمل وكان وبالا عليه فعوقب عليه بالنطب وذاك الرجل الآخر الذي أفنى شبابه في حفظ كتاب الله وفي تعلم العلم الشرعي ثم تفرغ لتعليم الناس ودعوتهم وتربيته وإقرائهم القرآن أي شخص خير من هذا؟ لكن ذلك الشخص لم يقصد وجه الله بهذا العمل انما قصد أن يقال هو قائد إنما قصد ان تشير اليه الاصابع وان ترمقه الاعين وان يتصدر المجالس فحينئذ كان عمله حابطا بل وعوقب عليه بالنار وذاك الرجل الثالث الذي يبني المساجد ويكفل الايتام ويطعم المساكين ويجهز الغزات في سبيل الله ويبذل الأموال في الدعوه الى الله عز وجل في كل مكان إنه من خيار الناس من حيث الصورة والظهر لكن لما خلى عمله من روحه ولبه وهو الإخلاص رد عليه ذلك العمل في وجهه ولم تنفع تلك المشروعات العظيمة التي قدمها لأنه لم يرد بها وجه الله وإنما أراد أن يقال هو جواد فقد قيد فكانت تلك الأعمال وبالا عليه يعذب بها في نار جهنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحا رواه الإمام أحمد وأبو داود والصحاح النووي وغيره ايضا من ثمرات الإخلاص مباركة العمل مباركة العمل سواء كان ذلك العمل تعلما أو تعليما أو دعوة أو عبادة فإن هذا العمل يكون مباركا تظهر له الثمرات العظيم والآثار الجليلة قال ابن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تكبره النيه رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية فليست العبرة بضخامة العمل من حيث صورته من حيث ظاهره من حيث حجمه إنما العبرة بما يقترن بالعمل من الاخلاص والصدق ولهذا فإن الأعمال المقترنة بهذا الأمر تكون مباركه يظهر أثرها وتنتشر فائدتها وعائدتها رب كلمة ركيكه تصدر من لسان إنسان صادق مخلص يقصد وجه الله عز وجل ويقصد نفع الخلق فتحدث اثرها العظيم النفوس وتهز القلوب ويعمل بها السامع لها ورب كلمة متقنة محبوكة في غاية البيان وأوج البلاغة لم يقصد بها صاحبه وجه الله فلا تؤثر في القلوب ولا تلامس الأفئدة ولا تؤثر في الناس إذن ليست العبرة بمجرد العمل إنما العبرة بما يقترن بالعمل من الأخلاص والصدق فيه فيظهر لذلك الثمرة والعار كم من مشروعات من مشاريع الخير هي من حيث شكلها وظاهرها هزيله ضعيفه محدوده الامكانيات لكن لكن اصحابها اصحاب صدق اصحاب اخلاص فاثمرت تلك الجهود واثرت تلك الاعمال وكم من اعمال لها بريقها ولها شكلها الذي يجذب الانظار و يسلب القلوب من حيث صورته ولكن ثمرتها ضعيفة وعائدتها قليلة كما أنه ربما نفقة قليلة ينفقها الإنسان يؤثر الله يحدث الله بها اثارا عظيم قد تدفع عنك مثلا خمس ريالات تقول لشراء شريط إسلامي هذا الشريط بإخلاصك وصدقك يحدث الله له اثرا عظيم فيتأثر به من سمعه ويتوالى السامعون له كل شخص يعطيه للآخر فينتشر الخير عن طريق هذا المبلغ الزهيد وقد يدفع الإنسان مبلغا طائنا كبيرا لكنه لم يقترن هذا الدفع بالإخلاص فلا يكون له إلا الأثر اليسر أيها الأخوة إن الذين أثروا في الأمة عبر التاريخ كله اثروا ونفع الله بهم وحصلت لهم وعلى ايديهم الاثار الحميده ليسوا بالضروره هم اعلم القوم وليسوا بالضروره هم افصح القوم وليسوا بالضروره هم اقدر القوم لكنهم جمعوا بين خصلتين عظيمتين وهما الاخلاص والصدق من جهه وبذل الجهد واستفراغ الوسع من جهة الأخرى فمن صدق وأخلص وبدل ما يستطيع من جهد ومال وغير ذلك فليعلم أن الله تعالى سيبارك عمله وسيثمره وسينميه كما أن من ثمرات الاخلاص إجابة الدعاء وتفريج الكربات ولا يخفى عليكم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخره ثم دعوا الله تعالى بصالح أعمالهم وتوسلوا إليه باعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها أن يفرج عنهم ما هم فيه فتوسل أحدهم بكمال عفتهم وتوسل الآخر ببره بوالديه وتوسل الثالث بتمام أمانته ففرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه وأزاح الصخرة عن فم الغار وذلك إجابة لدعائهم وتحقيقا لما توسلوا به بإخلاصهم لله سبحانه وتعالى وقال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه إنما يحفظ الرجل على قدر نيته إنما يحفظ الرجل على قدر نيته كما أن من أعظم ثمرات الإخلاص أن الإخلاص سبب في حفظ العبد من الوقوع في المعصية وما أحوجنا اليوم إلى حفظ الله لنا من الوقوع في المعاصي ولاسيما ونحن في عصر تموج فيه الفتن وخصوصا فتن الشهوات فما أحوج العبد إلى أن يحفظه الله تعالى من فتنة الشهوات ومن سائر المحرمات. يقول الله عز وجل في قصفة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام في قراءة للآية وفي القراءة الأخرى إنه من عبادنا المخلصين بفتح اللام ولم يكن مخلصا إلا لما كان مخلصا لله عز وجل ايها الاخوه صرف الله تعالى عن يوسف هذه الفتنه العظيمه باخلاصه وصدقه والا فقد توفرت اسباب الفتن وتوفرت الدواعي للوقوع في فتنه الشهوه فأولا يوسف عليه الصلاه والسلام كان شابا وقوه الشهوه في الشباب اكثر منها في الشيوخ وكان غريبا عن بلده وكان في خلوة مع المرأة وما خل رجل الرأي إلا كان الشيطان ثالثهما وهو هو المطلوب وليس الطالب ثم إن المرأة كانت بارعة الجمال ثم إنها قد تهيئت وتزينت ثم إنها هي التي تعرضت وطلبت ثم, إنها ثم إنه تحت سيادتها فإنه فإن تحت سيادتها وهو مملوك لها وفي بيتها ثم إنها قد هددته بالسجن إن لم يفعل ومع ذلك استعصم وحفظه الله تعالى بإخلاصه صلى الله عليه وسلم وصلى على نبينا وسلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد إنما يجد المشقة إنما يجد المشقة في ترك العوائد والمألوفات من تركها لغير الله عز وجل أما من تركها صادقا مخلصا فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهله ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة يعني استحال ترك هذه المعصية إلى لذة اذا انما يجد المشقه في ترك المالوفات والعوائد المحرمه من ترك لغير الله اما من تركها لله عز وجل فانه لن يجد في ذلك مشقه لن في ذلك الا في اول وهله ثم بعد ذلك يعينه الله عز وجل ومن يتصبر يصبره الله انك لن تدع شيئا لله الا ابدلك الله به ما هو خير لك منه ان الاكراه سبب في اغلال الله تعالى للعبد في ظل عرشه يوم تدن الشمس من الخلائق على مقدار نين ويرتفع العرق في الناس على حسب أعماله فيظل الله تعالى المخلصين اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ثم إن تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من الاخلاص والإيمان ليس تفاضل الأعمال بصورتها وعددها إنما تتفاضل الأعمال عند الله عز وجل يتفاضل ثوابها ويتعاظم أجرها بمقدار ما يقوم بالقلب عند فعلها من الصدق والإيمان والإخلاص والتجرد فقد يصلي الرجلان صلاة واحدة ويكون أحدهما بجوار الآخر ويكون بينهما من التفاوت في الأجر والثواب كما بين السماء والأرض بحسب ما قام بقلبيهما من العبودية لله رب العالمين والإخلاص والصدق وقد ينفق رجلان نفقه متماثلة في مشروع واحد من مشاريع الخير ويكون بينهما من الأجر يكون بينهما من التفاوت في الأجر كما بين السماء والأرض إذا لا تنخدع بكثرة العمل إنما احرص على تحسين العمل بكونه صوابا وبكونه خالصا لله عز وجل وانظر, وانظر إلى قصة البغي من بغايا بني إسرائيل التي تمارس الزنا كما خرج قصتها البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بغي من بغايا بني إسرائيل أدركها العطش وهي تسير في طريق فنزلت في بئر فشربت منه ماء فلما خرجت من البئر وجدت كلبا قد دلع لسانه يله يأكل الثرى من العطش، فقالت لقد بلغ بهذا الكل من العطش ما بلغ بي أو مثل الذي بلغ بي، فنزلت إلى البئر ونزعت موقها أي خفها، فملأته ماء ثم أمسكت بموقها بفمها ثم خرجت من البئر، ثم أمسكت بالكل وسقته ماء، فغفر الله لها بذلك. بغي من بغاية بني إسرائيل تمارس الزنا لكن الله عز وجل غفر لها برحمتها لهذا الكلب ذلك الحيوان الذي يطرده الناس ويرموه بالحجارة فعل ذلك بتوحيد خالص كما ذكر ذلك شيخ الإسلام من تيمين فعل ذلك بتوحيد خالص ليس هناك من ترائيه بعملها فإنه لا يراها أحد وهي لم تتعامل مع انسان يشكر لها وإنما مع حيوان بهيم مطرود مضروب فغفر الله لها بذلك بصدق نيته قال شيخ الإسلام من تيمية وليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها يعني ما, ما ليس معنى هذا أنه كل من صارت بغيا تاخذ ما فتسق الكلب فيغفر لها لكن هذه المرأة ومن كان في مثلي حالها يغفر لها بإخلاصها وبما اقترن بعملها من الصدق والتوحيد والرحمة لهذا المخلوق الضعيف ثم إن من ثمرات صحة نية أن المباحات تتحول بصدق النية إلى عبادات يؤجر عليها العبادات العادات، بل والأمور التي يمارسها الإنسان شهوة ولذة ورغبة إذا صحت منه النية تحولت تلك الأشياء إلى عبادات وقربات يؤجر عليها واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إنك لن تنفق لله نفقه تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امراتك في حتى ما تضع في فمرأتك في يعني في فم فحتى الطعام الذي تطعمه لأولادك تطعمه لزوجتك، تؤجر عليه وتثاب عليه إذا صحت من النيه وفي الحديث الآخر إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقه رواه البخاري ومسلم. فإذا أنفقت على أهلك واحتسبت النفقة لله عز وجل واستشعرت أنك تقوم بأمر واجب فإن هذا صدقة منك على أهلك وكل أمر من الامور تنوي به وجه الله أو الاستعانة على القيام بأمر الله فإن ذلك من جملة القربات والعبادات التي تؤجر عليه ومن ذلك نوم الإنسان بالتقوى على الطاعه نوم الإنسان بالتقوى على الطاعه فإن هذا النوم يكون عباده يؤجر عليها ولهذا لما تحاور ابو موسى الاشعري ومعاذ بن جبل في عملهما عملهما الصالح فكل واحد يتحدث عما يعمل تشجيعا للاخر فيقول معاذ لابي موسى اما انا فأقوم فانام واقوم واحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي أما أنا فانام وأقوم وأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي رواه البخاري ومسلم فلاحظ من فقه معاذ أنه ينوي ينوي بنومه التقوي على الطاعة فيحتسب الأجر في نومه كما يحتسبه في قيامه وصلاته وقراءته وهنا معناه أن باستطاعه المؤمن أن يطوع كل حركاته وسكناته لتكون قربة وعبادة لله رب العالمين وذلك بصحة النية فيها ومن ذلك أيضا تجمل المرأة وتعطرها وتحسينها لمظهرها لمن؟ لزوجها إذا صنعت ذلك لزوجها تنوي بذلك؟ تحصين فرجه وغض بصره وإعفاف نفسه فإن صنيعها ذلك يكون عبادة وقربة تؤجر عليها عند الله عز وجل إذن هذا من ثمرات صحة النية أن المباحات تتحول بالنية الصالحة إلى عبادات وقربات أيضا من ثمرات صحة النية أن العبد يبلغ بنيته الصالحه ما لا يبلغه بعمله فإذا نوى الإنسان الخير وعجز عن تحقيقه أو حال دون تحقيقه مانع شرعي فإنه كالفاعل له تماما فمن أراد الطاعة وعجز عن فعلها فليعلم أنها قد كتبت له من غير نقصة اسمع إلى قول الله عز وجل وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم ثم يدركه الموت، فقد وقع أجره على الله، أصبح كالمهاجر تماما، كالذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام معه وجاهد معه بنيته، وإن لم يحصل له ذلك الفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد. من غزوة تبوك تلك الغزوة التي لقي فيها أشد الأذى وحصل له فيها العنة الشديد والجوع والعطش والحر الشديد قال وهو عائد إلى المدينة لأصحابه أن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر حبسهم العذر رواه البخاري من حديث أنس ورواه مسلم من حديث جابر بله إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض فتامل سبحان الله هذه الغزوة العظيم التي لقي فيها المسلمون أشد الاذى جوع وعطش وحر وخوف ومع ذلك في المدينة أناس كأنهم معهم شاركوهم في الاجر لماذا؟ لأنهم معذورين إما أنهم لم يجدوا زادا وراحلة أو أنهم أصيبوا بأمراض منعته أو نحو ذلك من الاعذار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن, يصلي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه رواه النسائي وصحح سنده العراقي وقال المنذر اسناده جيد فتأمل إنسان نام وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل احدى عشر تركة أو ثلاث عشر تركة أو أقل أو أكثر فغلبته عينه ولم يتمكن من القيام في اخر الليل فهل يضيع الله عليه هذه النيه فل كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه انظر كيف تصنع النيه الصالحه وروى الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث ابي كبشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لأربعة نفر إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل في علمه فيضع هذا المال في حقه فهذا بأفضل المنازل اذا هذا أعطاه الله العلم والمال فصار يعمل بعلمه في هذا المال فيضعه في حقه ويتهضدق ويساعد المحتاج إلى غير ذلك هذا بأرفع المنازل لكن هذا ليس بغريب إنما الغريب الشخص الآخر قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن عندي من المال مثل ما عند فلان لفعلت به مثل الذي فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء فهما في الأجر سواء هذا هو محل الغرض الأول يبني مساجد ويشيد ويشيد دور الارامل والأيتام ودور العلاج ويطبع المصاحف والكتب وغير ذلك من أمور الخير وآخر لا يصنع شيئا من ذلك اطلاقا غير أنه يجد في قلبه حرقه. أن يكون قادرا على ذلك الفعل فيفعل فالله لا يضعي عليه هذه النيه فهما في الأجر سواء ولاحظ دقة التعبيد فهما في الأجر سواء وهذا لا شك فضل عظيم وثواب جسيم وقال النبي وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصحح اسناده ابن القيم وغيره وروا مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه ايها الاخوه هذا يدعو المؤمن إلى أن ينوي الخير إلى أن يفعل الخير وما عجز عنه من الخير ينويه فيحصل على أجره وثوابه بالنية أنت لا تستطيع أنت تبني المساجد انوي أن لو استطعت تبنيها وكن صادقا في هذه النية فيجعلك الله كمن بناها أنت لا تستطيع أن تكفل الأيتام ادفع ما تستطيع والله سبحانه وتعالى يسيبك على قدر نيتك فيجعلك كالفاعل له أنت تغبط الذين يقدمون شيئا للأمة بعلمهم أو مالهم أو جاهم أو, أو ابدانهم أو غير ذلك ابذل ما تستطيع وانوي ونوي أن لو استطعت لفعلت مثل الذي فعلوا فسيجعلك الله مثلهم في الاجر إذا يا أخوان ما لنا عذر ما لنا عذر لأن الأعمال لا تخلو من ثلاثة أحوال إما عمل نستطيعه فهذا نفعله ونأتي به كله وإما عمل لا نستطيع أن نأتي به كله لكن نستطيع أن نأتي بشيء منه وهذا هو القدر الأكثر فنأتي بما نستطيع منه فيكتب الله لنا ما لا نستطيع وثالثا أعمال وطاعات لا نستطيعها اصلا ما نستطيع اطلاقا فهذه ننوي او الان لو استطعنا لفعلنا فهذه يكتب الله لنا الاجر كاملا موفرا إذن لا عذر لنا يا نستطيع أن نمارس جميع العبادات والأعمال والطاعات والمشاريع الخيرية إما أن نفعلها حقيقة أو أن نفعلها بالنية والقصد والإرادة الجازمة ثم يا أيها الإخوة إن الاخلاص في العمل سبب في الاستمرار في العمل وعدم الشعور بالإحباط سيما في المناشط العلمية والدعوية لماذا؟ شعور المرء أنه قد بذل ما عليه وقام بما يستطيع وأنه لا ينظر إلى النتائج اصلا وإنما هو يتمثل قول الشاعر على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس على المرء أن تتم المقاصده فهو يبذل ما يستطيع من جهود وأعمال لكن كونه تزمر أو لا تزمر كونه تؤثر أو لا تؤثر ليس هذا إليه صحيح أنه ينظر في عمله الذي يقدمه ينظر قد يكون من أسباب عدم حصول الأثر خلل في ذات العمل فيصحح هذا الغلط لكن إذا اطمأن على صحة عمله فإنه ليس إليه ظهور النتائج ولا حصول الثمرات والاثار ولا يخفى علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهط، ورأيت النبي معه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد هذا النبي الذي ليس معه أحد هل قصر فيما يجب عليه هل نقص ثوابه عند الله عز وجل كان. هو قد قام بما يجب عليه والله تعالى سيعطيه الثواب وفر لكن الأمر الذي إلى الله لا يشتغل الإنسان به ولا يقلق عليه إلا إذا كان في منهجه وطريقته شيء من الخلل يحتاج إلى تصحيح فيصححه. والمهم ايها الاخوه إن الإخلاص وصدق النية من أعظم ما يثبت الإنسان في طريق التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل والمشاركة في مشاريع الخير لأنه لا يلتفت إلى الفشل الذي يحدق به إذا قام بجهد. قد يتكلم في مسجد أمام القوم فيرتج عليه ولا يحسن أن يتحدث وينغلق الطريق أمامه المخلص لا يلتفت إلى تلك العقبة ولا يصاب بالإحباط ويقول عجز عن ذلك هو يشعر أنه قدم ما عليه ولكن ما عجز عنه هو معذور فيه فلذلك لا يشعر بالفشل بل يكرر المحاولة حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى ويعينه وكذلك كل مشروع من مشروعات الخير يدخله إنما يستمر عليه إذا كان صادقا مخلصا وأحب العمل الى الله أدومه قل أيضا من ثمرات الإخلاص حصول النصر والرزق والإعانة في كل شأن من الشؤون وليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما, تنصر إنما تنصرون وترزقون بمن باقويائكم لا بضعفائكم لماذا بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم رواه النسائي بهذا اللفظ وأصل الحديث في البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فإذا صحت ريتك حينما تقترض ضمانا وتنوي الأداء فاعلم أن الله سيعينك عليه ويؤدي عنك فإن مت قبل أن توفيه فقد عجزت عن ذلك فاعلم أن رب العالمين سيرضي صاحب الحق ويعطيه من الحسنات ما يرضيه وانت تخرج سالما معافى أي أيضا من ثمرات الإخلاص أن المخلص قد أراح نفسه وأراح غيره المخلص قد أراح نفسه وأراح غيره فإنه قد أراح نفسه من هم مطالبة الناس بشكره والثناء عليه والقيام بحق لأنه أصلا لا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا فهو يقدم ما يقدم لهم غضا الطرف عن موقفهم منه يغض الطرف عما يتصرفونه نحوه فهو لا ينتظر أن يثنوا عليه أو يحمدوه أو يشكروه أو يكرموه أو يكافئوه فهو أراح نفسه من هذه المطالبة لأنه لو طالب وانتظر هذا سيشق عليه حينما لا يراهم قد قاموا بهذا الواجب، فلا شك أنه إذا طالب الناس بمثل هذه الأشياء والناس لن يحقق له ما يريد فإن ذلك سيشق عليه يثقله لكن لما يتعامل مع الناس على أنه إنما يقدم ما يقدم يريد بذلك وجه الله ليس غير فإنه لا يهتم ولا يكترث بموقف الناس منه وفي المقابل قد أراح الناس من هم مطالبتهم بذلك الشيء فهو قد أراح الناس بدل الناس ما يحفزون أنه كيف يتعامل مع ما ماذا يقدم له أو يشعون بالتقصير إذا قصروا في حقه فإنه قد أراحهم من ذلك فهو لا كما يقول يقول العامة لا يشرى عليهم بشيء ثم أيضا من ثمرات الإخلاص أن المخلص سالم من التكلف والقول بلا علم فإن المخلص لا ينظر لا يخاف من مذمة الناس ولا يرجو محمدتهم فهو إذا كان يعلم شيئا قاله وإذا جهل شيئا قال لا أدري ولا يتحرج من ذلك ولذلك يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر إذا صح قصد العالم استراح من التكلف إذا صح قصد العالم استراح من التكلف لكن لما يكون لما لا يصح قصده يحرج حينما يسأل عن شيء لا يعلمه فيقول أظن ولعل ويمكن وكذا لا يستطيع أن يقول ادري لأنه يخشى من المذنب ويخشى أن يقل قدره لدى السائل وهذا غلط بل يجب أن لا يتكلم الإنسان إلا بعد وسيأتي قدر من الحديث عن هذا الأمر أيضا أن الإخلاص سبب من أسباب السلامة من هذين الأمرين المهلكين وهما حب الشرف وحب المال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الترمذي وقال حسن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن اتساد الذئبين الجائعين للغنم التي غاب عنها الراعي. أن افساد الذئبين لتلك الاغنام ليس بأقل من إفساد حب المال والشرف للدين أي أن حرص الإنسان على المال وعلى الشرف يفسد دينه أشد من إفساد الذئبين الجائعين للغنم التي غاب عنها الراعي، فالإخلاص يسلم الإنسان من هاتين الآفتين أيضا. الرياء ايها الإخوة وهو ضد الإخلاص أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء يقول الله عز يوم القيامه إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد وقال المنذر إسناده جيد وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف الرياء على الصحابة أشد من تخوفه عليهم من المسيح الدجال حيث قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو اخوف عليكم من المسيح الدجال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه ابن ماجه وقال البوصيري اسناده حسن وحسنه الألباني فإذا كان الشرك الأصغر وهو الرياء مخوفا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحجم بهذا القدر فكيف بمن بعدهم وكيف بأمثالنا فالله المستعان إن المرائي مفضوح في الدنيا وفي الآخر المرائي مفضوح في الدنيا وفي الآخر فإن الله عز وجل قد تكفل بهتك أستار المرائين في الدنيا وفي الآخرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى راء الله به أي من عمل عملا ليس خالصا لابد أن يظهر الله للناس سره ويجعله على نياه فأخف ما اخفيت في قلبك فسيجعله الله تعالى على ولذلك يقول عمر رضي الله عنه من تزين للناس ب... لمن تزين بما ليس فيه شانه الله وقال عثمان رضي الله عنه ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه لا يمكن أن ينطل المرأي على أحد من البشر فإن الله لا بد أن يظهر سريرته على صفحات وجهه وعلى فلاتات لسانه فيمقته ويشعر أنه منافق أنه مرائي أنه لا يريد وجه الله عز وجل بذلك العمل ايها الاخوه تلك بعض الثمرات والفوائد للإخلاص وقد أخذت قدرا كبيرا والموضوع طويل جدا لكن لعله أحرص على التخفيف بقدر المستطاع عل أن آتي على معظمه هناك علامات يستدل بها على وجود الاخلاص. وانتفاؤها يستدل به على عدم الإخلاص ويمكن للإنسان أن يطبق ذلك مع نفسه علّه يسعى في تصحيح نيته فمن علامات الإخلاص إساءة الظن بالنفس واتهامها على الدوام فهو دائما متهم لنفسه ماقط لنفسه لا يزعم لها الإخلاص ولا يظن بها الخير قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه كلهم يخاف النفاق على نفسه وفي لفظ له أدركت زيادة على خمسمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وقال الحسن البصري عن النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق وقال هشام الدستوائي رحمه الله يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله ما أستطيع أن ادعي هذا قال الذهبي معلقا على تلك الجملة والله ولا أنا فإذا كنت يا هشام وأنت يا ذهبي تقولان ما تقولان فماذا عسى أن نقول هو يقسم هشام الدستوائي من أمراء الحديث من أمراء المؤمنين في الحديث والله ما أقوله إني خرجت يوما أطلب الحديث وريد به وجه الله ما أستطيع أن أزعم هذا الزعم والذهب يقول والله ولا أنا فهذا علامه من علامات الاخلاص وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله اذا رايت من هو اكبر منك فقل سبقني الى الاسلام اذن ما النتيجه هو خير منه واذا رايت من هو اصغر منك فقل سبقته الى المعاصي اذن النتيجه فانا شر منه وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين ويدنو به العبد من ربه في لحظة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل إذن مقت النفس في ذات الله ازدراؤها احتقارها في ذات الله هذا من صفات الصديقين ويدنو به العبد من ربه في لحظة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل أين حال هذا من حال من هو معجب بنفسه يرى أن لها قدرا فوق الآخرين ومن ايضا علامات الاخلاص أن المخلص إذا فرغ من عمله عبادة أو دعوة أو تعلما أو تعليما أو خدمة أو احسانا لم ينتظر من أحد ثناء ولا شكور ولا يذهب متحدثا عن عمله وإنجازاته إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ثالثا وتلك نقطة يحتاجها الكثير ولا سيما من الشباب فيما يتعلق بمشروعات الخير مشروعات الدعوية مشروعات المراكز الصيفية مشروعات المخيمات التربوية الرضا بما يناط به من عمل في سبيل نفع الخلق بقطع النظر عما كانت ذلك العمل وموقعه، فهو لا يهمه في أي موقع يكون، يهمه أن ينفع وأن يقدم شيئا متمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى, لمن طوبى لعبد آخر بعنان فرس سبيل الله إن كان في الحراسه كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. فكن مخلصا وكن حيث شئت وكن حيث ما كنت فمن علامات المخلص أنه لا يشترط أن يكون في موقع محدد ينطلق من خلاله بل أينما وضع فإنه قابل وقائم بما يجب عليه ومن علامات الإخلاص نسيانه لحسناته وتذكره لسيئاته فالمخلص يعمل الحسنات وينساها تلقائيا ولا يعد يذكرها وأما السيئات فلا تزال مادلة أمام ناظره يتذكر جرائمه يتذكر اخطاءه يتذكر تقصيره فيسعى في الخلاص من ذلك ويستغفر الله عز وجل مما بدر منه قال أيضا من من علامات الاخلاص كتمان الأعمال فالمخلص يحرص على أن يخفي أعماله والا يطلع عليها أحد ويكره أن يطلع أحد من البشر على عمل صالح قدمه أو جهد بذله ولهذا لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي السابق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الشمال ما تدري مما تنفق اليمين وهذا مبالغة في الاخفاء. ويقول أيضا أحد السلف المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته إلا في ميدان التأسي والاقتداء ففي ميدان التأسي والاقتداء لا بأس من اظهار العمل الصالح لأجل أن يتأس به وسياتي الحديث عن هذه النقط. أيضا من علامات المخلص اشتغاله بعيوب نفسه عن عيوب الناس فهو لا يجد تفرغا لعيوب الآخرين إلا فيما فيه صلاحه المخلص دائما مشغول بنفسه مشغول بذنبه مشغول بتقصيره فهو يتفقد نفسه على الدوام وينظر إلى عيوبه وأخطائه ويسعى في اصلاحها أما عيوب الناس أما أخطاء الناس فهو غير مشغول بها إلا في ميدان إصلاحها وتسديدها وتقويمها ومعالجته فحينئذ لا بأس لكن معظم الخلق اليوم مشغول بعيوب الناس مشغول بأخطاء الناس مشغول بجرائم الناس مشغول بظلم الناس وهو ظالم لنفسه وهو مقصر في حق نفسه وهو مخطئ في حق نفسه ومع ذلك لا يلتفت إلى, إلى, إلى, إلى, إلى ذلك الامر بل إنه يتخوف على الناس من النار ولا يتخوفها على نفسه وليه بالله وكأنه في أمان فمن علامات المخلص أنه مشغول بعيبه عن عيوب الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس قال ابن حجر راه البزار باسناد حسن أيضا من علامات المخلص التواضع وقبول الحق ممن جاء به التواضع وقبول الحق ممن جاء به قال الشافعي لأحمد أنتم أعلم بالحديث والرجال فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني أذهب إليه سواء كان عراقيا أو شاميا أو غير ذلك فانظر إلى التواضع انظر إلى قبول الحق ممن جاء به فالمخلص يقبل الحق ممن جاء به سواء كان الذي أتى به صغيرا أو كبيرا أقل منه قدرا أو أعظم قدرا يقبل الإنسان الحق ويتواضع للحق ويرجع عن الخطأ ويسلم بالصواب ولو كان صادرا من عندي من هو أصغر منه أو أقل بل, بل لو كان صادرا من عدوه وقصله وكذلك من علامات الإخلاص نسبة العلم إلى قائله والفائدة إلى من صدرت منه فإذا كان عند الإنسان فائدة قد سمعها من انسان فإن من الإخلاص الا تنسب الفائدة إلى نفسك وإنما تنسبها إلى من ابتدعها ومن قالها ومن أتى بها. إذا نقلت في كتاب إذا نقلت من كتاب فائدة تنسبها إلى ذلك الكتاب إذا صنفت كتابا واستفدت فكرة أو نقلت نقلت فائدة فانسبها إلى صاحب الكتاب فهذا من علامات الإخلاص أما أن تتشبع بما لم توضأ فهذا من الرياء كذلك من علامات الإخلاص عدم الفتوى إلا بعلم فالمخلص لا يفتي إلا بعلم إذا سئل عما لا يعلم يقول لا ادري لا أعلم فهو لا ينتظر أن يثنى عليه بأن يقال يعرف يعرف العلم وعنده إلمام وعنده حافظة وعنده ذكى وعنده نباه ولا يهرب من ذنب فيقول إذا لم أشت قد يقال هو جاهل وإش فائدة شهادته شهادة كليه الشريعة التي يتأبطها أو شهادة الماجستير السيرة والدكتوراه التي يحملها لا هو لا يرتفت لها لأنه يريد وجه الله عز وجل ويتق الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى مدح المخلوقين ولا إلى ذمهم في سبيل رضا رب العالمين جل وعلا تلك بعض العلامات التي يستدل بها على الإخلاص وبأضدادها أيضا يشك في إخلاص الإنسان هناك صور رائعه للإخلاص عند السلف وهي كثيرة جدا جدا ذكر مذكورة في تراجمهم في حلة الأولياء في صفه الصفة في سير علام النبلة وفي غير من الكتب المصنفة ومن أروع الكتب التي يمكن أن منها في هذا الباب في التعرف على الاخلاص عند السلف وعبادات السلف ومواقف السلف كتاب صلاح صلاح الأمة في علو الهمة صلاح الأمة في علو الهمة لأحد الاخوه المصريين وهو دكتور العفاني ويقع الكتاب في سبع مجلدات وقد رتب الكتاب على موضوعات فأتى بالاخلاص عند السلف العلم عند السلف الدعوة عند السلف الجهاد عند السلف بر الوالدين عند السلف وهكذا هذه نماذج يسيرة جدا من الاخلاص عند السلف يقول الحسن البصري إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن كان الرجل يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه سرا في فيكون علانيه أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وقال الحسن أيضا لقد صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها نفعت ونفعت أصحابه فما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة وقال ايضا لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع القوم فيرون أن به عي يعني عجز وضعف في المنطق وفي المعرفة وما به من عي إنه لفقيه مسلم وفي لفظ وما به من عي إلا كرهية أن يشتهر وقال محمد بن واسع لقد ادركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع راس امراته على وساده واحدة قد بل ما تحت خده, خده من دموع لا تشعر به امراته ولقد ادركت رجالا يقوم احدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه وهذا حصيل بن عبد الرحمن أحد رواه حديث السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب يقول كنت عند سعيد بن جبير فقال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة قلت أنا لاحظ قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت رواه مسلم فحسين عبد الرحمن خشي أن يظن أنه إنما رأى الكوكب الذي سقط البارحة لأنه كان يصلي الليل فهو استدرك وقال أما إني لا ما أكن في صلاة ولكني لدغت لدغته عقرب فاسته فخشي أن يظن به ما لم يفعل وهذا ابن المبارك إمام الزهاد، إمام المخلصين أمير المؤمنين يقول أو ذكرت كتب التراجم عنه قصصا كثيرة تدل على إخلاصه وصدقه رضوان الله عليه في غزاه الى الروم تقدم علج من عروج الروم يتبختر ويقول من يبارزني فتقدم اليه سته من المسلمين الواحد تلو الاخر فيقتلهم واحدا واحدا ثم تبختر صار يمشي ويتبختر بين الصروف يقول من يبارز فاحجم الناس لانه قتل سته فتلثم ابن مبارك وتقدم إليه وقتله، ثم طلب المبارزه فتقدم إليه بعد هذا العدد خمسة، فقتل ستة من العلوج الكفار، ثم توقفوا وأحجموا عن التقدم إليه، ثم رجع إلى الصف صف المسلمين متلثما، فأصبح الناس يتحدثون من هذا الذي قتل ستة من العلوج وكان متلثما، فحل. رجل يقال له أبو عمرو لثامة ابن المبارك فرعاه الناس فغضب ابن المبارك وقال له وأنت يا أبا عمرو تشنع علينا وأنت يا عمر تشنع يعني تفضحنا هو يريد أن لا يعلم به ولا يعرف مقامه وكان أيضا يحضر القتال ويبلى بلاء حسنا فإذا حضرت قسمة الغنائم اختفى فقيل له في ذلك فقال يعرفني الذي قاتلت له لما تجي قسمة الغنائم بغاف طيب لماذا قال يعرفني الذي قاتلت له وكان لشدة تواضعه وإخلاصه إذا بلغهم أن عن أحد من اصحابي أنهم كتبوا عنه مسألة من المسائل يرسل إليهم بكشطها بكشفها يعني محوها بالسكين ويقول من أنا حتى يكتب قولي وهذا بكر بن عبد الله المزني ادركته رقه وهو في الموقف بعرفه وهو يدعو الله عز وجل فرق قلبه ثم قال لقد ظننت أن الله سيغفل لاهل الموقف لولا أن رأيتني فيهم لقد ظننت أن الله سيغفل الموقف لولا اني رايتني فيهم وهذا علي بن الحسين رحمه الله كان يحمل جراب, جراب الخبز على ظهره كل ليلة فيوزعه في وقت الظلام على المحتاجين فكان ناس من أهل المدينة يعيشون على ما يرد عليهم من علي بن حسين ولا يعلمون من هو حتى مات فانقطعت, فانقطعت عنهم تلك المعيشة فعلموا أن الذي كان يأتيهم كل ليلة بهذا الطعام هو علي بن حسين رحمه الله تعالى وهذا وهذا مسلمة ابن عبد الملك يغزو الروم ويجدهم قد تحصنوا تحصنا منيعا وطالت فترة الحصار فلا بيجدوا حلا لهذا الأمر إلا أن هناك نقبا في هذا الحصن كان النصارى قد وضعوه ليخرجوا منه الاوساخ والنفايا فقال مثل بن عبد الملك أيكم يدخل من هذا النقب فيفتح لنا الباب وهذا يحتاج إلى مخاطرة فتقدم رجل بعد أن تلثم ودخل من هذا النقب ثم فتح الباب للمسلمين فدخل المسلمون مكبرين مهللين وحصل الانتصار والغلبة على الكفار ثم اختفى ذلك الرجل هذا محل الشاهد هذا الذي دخل من هذا النقب اختفى فبحث عنه القائد مسلمة بن عبد الملك فما وجده حتى أقسم عليه نال في الناس أن مسلمة يقسم على صاحب النقب يتقدم إليه فجاء صاحب النقب إليه وقال له يا أيها الأمير إن صاحب النقب يشترط عليك ثلاثه فإن التزمت له بذلك فانه يخبرك عن نفسه فقال له علينا ذلك فقال اولا الا تساله عن اسمه ثانيا الا تكتب ألا تكتب الى الخليفه به لا تكتب الى الخليفه تخبره عنه وثالثا الا تفضله بشيء دون سائر الناس فقال له علينا ذلك فقال أنا صاحب النقاب ثم اختفى بعد ذلك فكان مسلمة بن عبد الملك لا يصلي بعد ذلك صلاة إلا ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقد اللهم احشرني مع صاحب النقد وهذا الشافعي رحمه الله وله المواقف العظيمة الدالة على إخلاصه ها هو يصنف الكتب العظيمة ويقول وددت أن الناس انتفعوا من كتبي ولم ينسبوا إلي منها حرفا وددت أن الناس انتفعوا من كتبي ولم ينسقوا إلي منها حرق ويقول ما ناظرت ما ناظرت أحدا قط على الغلبة ووددت أن وددت أن من يناظر يسدد ويوفق ويعان ويكون عليه من الله حق ويقول ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق على لساني لأن المقصود الوصول وصول الحق فإذا ظهر على لسانه أو على لساني فالامر واحد بل ظهوره على لسانه هذا يجعلني لا اعجب بنفسي وايضا لا ينكسر قلب هذا الشخص الاخر ونكون جميعا قد توصلنا إلى الحق ابن محيريز وما ادراك ما ابن محيريز التابعي الزاهد كان كان يشتري من الدكان فإذا عرف صاحب الدكان أو صاحب المخبز أو صاحب المتجر اشترى من غيره خشيه أن يحابيه بشيء لدينه فإذا عرف قال بلاش نشتري من بقالة الاخرى لأن صاحب البي هذا عرفني وأني ابن محيريز الزاهد فيخفض لي في السعر فإنما صنع ذلك لدينه فلا أريد ذلك ولما دخل ذات يوم على بزاز يبيع الأقمش قال بكم هذا القماش؟ قال صاحب الدكان بكذا وكذا فقال رجل هذا ابن محيريز يعني هذا ابن محيريز العالم الزاهد خفض في السعر فنفض يده وخرج من الدكان وقال إنما نشتري بأموالنا ولسنا نشتري بأدياننا ما نريد أن يخفونا لأجل ديننا إنما نشتري بالمال وهذا الإمام سفيان الثوري رحمه الله امير المؤمنين في الحديث كان لا يترك في حلقته احدا يجلس إليه إلا ثلاثة أنفس فإذا زادوا قال أخرنا والله ونحن لم نشرب ثم يخرج ويتركهم ويقول والله لو راني عمر لاقامني من ذلك وقال إنك لست أهل لذلك الله أكبر هذه مواقف عظيمة لو قارنا بين حال أولئك وحالنا لوجدنا البون الشاسع أيها الأخوة هناك مسالك خفية ودقيقة تحصل لكثير من الطيبين ربما وهم لا يشعرون وهي منافيه للخلاص. من ذلك اولا أن بعض الناس قد يفعل العبادة وهو لا يود أن يراها أحد ويخفيها ولكنه إذا خرج الناس انتظر منهم الاكرام والاحترام والتوسع له في المجلس والبدء بالسلام والتخفيض له بالأسعار وغير ذلك من الأشياء وكأنه يتقاضى ثمن إخلاصه من هذه الأشياء هذا غلط أنت حينما تخلص وتكون مريد وجه الله عز وجل يخترف بك أن لا ترى نفسك اهلا لشيء وأن تمقذ نفسك في ذات الله فشتان بين من يمقذ نفسه في ذات الله وبين من يخرج إلى الناس ويريد منهم أن يحترموا ويراعوا ويقبلوا رأسه ويقفض له في الأسعار ويوسع له في المجلس فإذا لم يفعلوا شق ذلك عليه لماذا شق ذلك عليه؟ لأنه يرى نفسه أهلاً لهذه الأشياء فلما حيل بينه وبينه فقل ذلك عليه أين الاخلاص ومن ذلك يعني داخل تحت هذه الفقرة أنك تجد بعض الطلاب في المدارس الطلاب الملتزمين قد ينتظرون من معلميهم الاحترام والإجلال والتعامل الذي يختلف عن التعامل مع بقية الطلاب فهو ينتظر من المعلم أنه يعامل معاملة خاصة وأنه إذا أخطأ يفترض في المدرس أن يعفو عن خطأه وأن يصف عنه وأن يتجاوز عن تقصيره في المادة العلمية وأن لا يعامله معاملة بقية الطلاب لماذا؟ لأنه ملتزم أتريد أن تأخذ ثمن التزامك بهذه الحضوظة الدنيوية؟ أين الاخلاص يفترض فيك حينما تكون ملتزما أن تكون أمقت لنفسك من غيرك فهذه من دقائق الرياء أيضا من الدقائق الرياء ذم نفسه طلبا لمدحها فتجد بعض الناس يذم نفسه أمام الناس وأنا والله ما في خير وأنا مقصر وأنا مضيع، وأنا ما عندي علم وأنا كذا وأنا كذا وهو يقصد بذلك أن يقال إنه متواضع وإنه يهضم نفسه وأنه لا يرى لنفسه قدرا فيرتفع بذلك يرتفع بذلك عندهم حتى قال مطرف بن عبد الله بن الشخير كفى بنفسك اطراء يعني ثناء ومدحا كفى بنفسك اطراء أن تذمها على الملأ كانك تريد بذمها زينها وذلك عند الله سفاهه فهذه من مداخل, من مداخل الشيطان في باب الرياء لكن من ذم نفسه عند أحد يستنصحه وياخذ رايه ويستشيره فليس هذا من هذا البال إنما المقصود ذم النفس ليثنى عليه بذلك فهذا لا شك من الريع أيضا من دقائق الريع عيب الآخرين وذمهم ورميهم بالتقصير والخطأ حتى يفهم منه أنه بمنجات من هذه الأمور وأنه على الضد من ذلك فيقول والله أفنان بخيل يا أخي مغنيها الله ولا أيه. يتبرع ولا يبني المساجد ولا كذا فلان يا أخي مقصر ما يبذل يا أخي من نفسه ولا, ولا يقدم علما ولا يقدم دعوة ولا تربية وكذا وكذا فلان والله يا أخي مفرط في صلاة الجماعة ومفرط في عبادات فلان له كم سنة ما حج فلان له كم سنة ما اعتمر وكأنه يريد بذلك أن يفهم السامع أنه هو على الضد من هذه الأشياء وأنه سالم من هذه العيوب ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا ودليل ذلك رواية الإمام أحمد لهذا الحديث بسند صحيح أنه قال يقول الله عز وجل يعني هو هالك يعني هو هالك اذا بعض الناس ديدا عنه يذم المجتمع ويذم الناس ويذم الواقع وكانه بمن جاء يا أخي أنت جز من هذا الواقع وأنت عندك عيوب وتقصير وكان. فما الذي يجعلك تشتغل بذكر عيوب الآخرين ودم الواقع الذي تعيش فيه وأنت جز من هذا الواقع ولبنه من لبناته فالمهم أن من دقائق الرياء أن يذم الآخرين ليرتفع بذلك فكأنه يقول أنا سالم من هذه العيوب التي أذم بها غير أيضا من, من الرياء إنكار المنكر لا لله ولكن ليقال هو صاحب غيره او أو حتى لا يذم على ترك إنكار المنكر فقد يكون في متان له فيه قدره وزن فيحصل منكر في هذا المكان فهو لم يتحمس لإنكار المنكر لوجه الله لكن يقول هؤلاء طلابي هؤلاء أصحابي هؤلاء الناس اللي ليقدرونك اخشى يقول ما عنده غيره اخشى يقول ضعيف أخشي فينكر المنكر لا لله ولكن لي ليسلم من ذم الناس او ليقال هو صاحب غيره والمفروض أن الإنسان ينكر المنكر لوجه الله عز وجل وغيره على محارم الله أيضا من ما ينافي الاخلاص الفتوى بغير علم فإن الذي يفتي بغير علم في الغالب يريد المحافظه على سمعته يريد اكتساب الثناء يريد الهرب من الذنب وهذا كله منافي للاخلاص فيفترض في الإنسان أنه إذا سئل عما لا يعلم من يقول الله أحد أو يقول لا أحد الإمام مالك رحمه الله سئل عن 48 مسألة فقال عن 22 وثلاثين منها لا أدري بل يروي على أحد طلاب أنه سئل عن 50 مسألة فما أجاب عن مسألة واحده وكان إذا سئل عن مسألة تغير لوله لو وقال لا حول ولا قوة إلا بالله ونكس رأسه خوفا وفرقا من الله سبحانه وتعالى وأيضا من الرياء أن يتحدث أو من ما ينافي الإخلاص أن يفعل الطاعة ليتحدث بها يفعل الطاعة لأجل يتحدث بها فهو يقوم الليل ما لكن هو في نية أن يذهب يتحدث يقول صنعت وسويت وكذا يذهب يقدم يعني يقوم برحلات دعوية ورحلات إغاثية وغير ذلك هو لا يرى احد لكن يريد أن يتحدث بها في المجالس وفعلت فر أو جاهدت وصنعت يحكى أن رجلا يحكي الاصمعي أن رجلا صلى إلى جوار قوم فلما سلم قالوا ما أحسن صلاتك يعني صلاتك ما شاء الله تمام قال ومع ذلك فإني صائم مع ذلك صائم أنا ما هو صلاة وقدم وقال رجل لرجل قدم العراق قال له منذ كم قدمت العراق قال قدمت العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين سنة وأنا صايم قال رحمك الله سألناك عن مسألة فأجبت عن مسألتين هو يسأل يقول كم لك قال والله أنا منذ عشرين سنة قدمت العراق وأنا منذ ثلاثين سنة صايم قال سألناك عن مسألة فأجبت عن مسألتين ومن خفايا ومن ومما الدقائق التي تنافي الإخلاص مصاحبة أهل العلم لا لأجل الانتفاع بهم أو التأسي بهم ولكن ليقال هو من أصحاب فلان العالم من أصحاب فلان الداعية ومنها أيضا دعوة أهل العلم إلى منزله لأجل أن يقال إن فلاننا العالم دخل بيته أو زاره في بيته ليثنى عليه به ومن أيضا مما ينافي الاخلاص الاعجاب بالنفس الإعجاب بالنفس هذا مما ينافي الاخلاص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو اشد منه العجب العجب قال الهيثمي والمنذري رواه البزار باسناد جيد فتخوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا العجب أشد من تخوف علينا من الذنب لأن صاحب الذنب يعيش مذلة الذنب ويرجل ان يتخلص منه لكن المعجب المعجب يشعر أنه على سبيل النجاة وأنه خير من غيره وأنه ليس في احسن أحسن مما كان فهذا لا شك خطر عظيم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه ذكر من المهلكات والحديث أيضا رواه البزار وحسنه المندري والألباني. قال ابن المبارك رحمه الله العجب أن ترى أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. ما رأيت في المصلين لا أعلم في المصلين شرا منه. ما أعلم في المصلين شرا منه. إذا العجب يعني مو يعني صعب المرتقة مجرد انك تشعر ان عندك شيء ليس عند غيرك هذا يعجب بالنفس ولهذا ابن تيميه رحمه الله يقول أن الرياء من باب الإشراك بالخلق وأما العجفة فمن باب الإشراك بالنفس فأشركت أشركت النفس مع الله سبحانه وتعالى ولهذا كانوا يتوقون هذا الأمر ويمقتون أنفسهم حتى إن الفضيل ابن عيام أخذ ذات يوما بيد سفيان بن عيينة إلى الوادي فقال له يا سفيان إن كنت تظن أن هناك على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما ظننت هذا من يقول الفضيل من عياض مع سفيان بن عيينة وإن كنت تظن أن على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما ظننت إذن يا أخي لا تعتقد بنفسك الخير ظن بنفسك السوء ظن بنفسك السوء فهذا هو عين الحق لانك تعلم من نفسك ما لا تعلمه من غيرك المفترض فيك ان تعرف من, من عيوب نفسك ودقائق ودقائق انحرافها واخطائها ما يجعلك تمقت نفسك وأما غيرك فانك تعرف عنهم ما يظهر لك من الخير والصلاح فترى انهم بذلك خير منك ايضا من مما يرافق الاخلاص التشبع بما لم يعطى والتظاهر بما لم يفعل قال الفضيل بن عياض ادركنا الناس وهم يراءون بما يعملون فصاروا الان يراءون بما لا يعملون هذا يقول الفضيل في القرن الثاني ادركنا الناس وهم يراءون بما يعملون شيء يعملون لكننا اليوم نراهم يراؤون بما لا يعملون اذن كون الانسان يدعي ما لا يحصل يدعي انه عنده حفظ وليس عنده حفظ يدعي انه قد جاهد في سبيل الله ولم يجاهد يدعي انه قد قدم جهودا في ميدان التربيه أو التعليم أو الدعوة او ذلك وهو لم يفعل ذلك هذا كله من التشبع بما لم يعطى وهذا قد جمع صاحبه بين خطيئتين وهما الكذب والرياء الكذب والرياء ايضا مما يخالف الاخلاص تصدر الحديث في المجالس بذكر الواقع العام للأمة أو الحديث عن المفكرين والدعاة والعلماء وتقويمهم وتصنيفهم لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن يقال إنه مطلع على الواقع إنه نابه إنه رجل يحمل هم هذا الدين ولو رأيت حاله لوجدتها من أسوأ الأحوال قد تجده يتخلف عن صلاة الجماعة قد تجد من آخر من يأتي للمسجد، قد تجد ينظر إلى الحرام في الشارع، قد تجد قد عق والديه، وهو إذا جلس في المجلس حديثه عن عن الدين وأهل الدين والغير على على حرمات المسلمين وحصل كذا وفعل كذا وقال العالم الفلاني كذا وأخطأ الداعي فلان في كذا وفلان من هذا الحزب وفلان من ذاك الحزب كل هذه الأشياء ليقال إنه رجل مفكر نابه صاحب غيره يحمل هم الدين فيتبطن في داخله أنه بهذا الفعل يقدم شيئا لهذا الدين ويكتفي بذلك عن تقديم الجهد الحقيقي لهذا الدين وذلك بالسعي في إصلاح نفسه وإصلاح غيره أيها الإخلاص الإخلاص ليس من الأمور السهلة ولا يكفي فيه مجرد العلم بأهمية والعلم بالشيء غير التحقق به وبعض الناس يظن أنه إذا عرف أمرا من الأمور أنه قد تحقق به فإذا سمع مثلا عن التوكل وأهمية التوكل وبما يتحقق التوكل ظن أنه صار متوكلا وإذا سمع عن الصبر وفضل الصبر ونحو ذلك ظن أنه أصبح صابرا فيصدم بأدنى مصيبة فيجد أنه على الضد من ذلك وهكذا الاخلاص. الإخلاص مطلب عزيز وقد تواردت بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة اخفى من دبيب النمل الآن النمل لو كان هناك بعض النمل يسير بين الصخور هل نشعر بصوته أو بحركته أو بصورته لا نشعر فكذلك الشرك في هذه الأمة اخفى من دبيب النمل ولهذا تواردت عبارات السلف في بيان في بيان خطورة الاخلاص. وصعوبة التحقق به قال سهل بن عبد الله تستري رحمه الله ليس شيء أشق على النفس من الاخلاص. ليس شيء أشق على النفس من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب وقال يوسف بن أصباب تخليص النفس من تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد وقال سفيان الثول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب عليه. وقال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحب ومحبه المدح والثناء والطمع بما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت ما يمكن أن يجتمع في قلب العبد انه يحب أن يكون مخلصا وفي الوقت نفسه يحب الثناء والمدح ويطمع بما في أيدي الناس ما يتصور أن يجتمعان في القلب إلا إذا تصورنا أن الضب يجتمع مع الحوت فمن المعلوم أن الضب لا يعيش في الماء فإذا جاءه الماء هلك والحوت لا يعيش إلا في الماء فإذا خرج اليابسه هلك فإذا كان لا يتصور اجتماع الضب والحوت وهما على قيد الحياة فلا يتصور اجتماع الإخلاص وحب الثناء والمجهوة والطمع بيما في أيدي الناس في قلب واحد وقال ابن القيم رحمه الله وأما الشرك في الإراداتي والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له الشرك في الإرادات والنيات ذلك البحر الذي لا ساحل له وتشتد صعوبة الإخلاص في الأعمال الظاهرة والأعمال المتعدّنة فيها الإخلاص في الأصل في صعوبة لكن تشتد صعوبته في الأعمال الظاهرة التي يراها الناس وفي الأعمال المتعدّر نفعها إلى الناس كباب الإحسان إلى الناس بالمال باب الإحسان إلى الناس بالعلم، تربيه الناس، دعوة الناس، خدمة الناس، هذه الأعمال المتعد نفعها الاخلاص فيها عزيز. قال ابن رجب رحمه الله الاخلاص في الأعمال الظاهرة أو التي يتعد نفعها عزيز الإخلاص في الأعمال الظاهرة والتي أو التي يتعد نفعها عزيز يعني قليل ونادر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإخلاص في النفع المتعد أقل منه في العبادات البدنية. طيب إخوانا بقى فقرتان أنا استأذنكم في ذيك الفقرة واحدة والفقرة الثانية. أخي المسلم. أختي المسلمة يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة او الهاتف والله ولي التوفير مع تحيات أسرة مؤسسة أحد